Alaikum assalam. Allah akbar. akbar. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة Hij you're not going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 ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديهج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم امر في الفطر السويه والقلوب الطاهره النقيه لا يجب مدافعة ولا ممانعه بل استسلاما وموافقة وموافقه صلى الله عليه وسلم شجره تضرب باصولها في القلوب وترتفع أغصانها في سماء الإيمان فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجزم الواجبات وأفرد الطاعات وأعظم القربات لأنها أصل كل عمل من أعمال الإيمان كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان ولذا قرم الله تبارك وتعالى محبة معز وجل بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوعد ربنا تبارك وتعالى وانقدم شيئا من المحبوبات طبعا على محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا قل كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأميانكم طرفت ميها وتجاركم تخشون كسابها ومساكن ترضونها احب إِلَيْكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي اللَّهُ بِأَمْرِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين يقول القاضي عياد رحمه الله تعالى فكفى بهذه الايه حظا وتنبيها وحجه ودلاله على الزام محبته اي بالعقل وفرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم فقد قرر الله تبارك وتعالى من كان ماله واهله وولده أحب اليه من الله ورسوله ثم ترعدهم بقوله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بقوله والله لا يهدي القول الفاسقين وأعلم أنه ممن ضل ولم يهتد ويقول الله تبارك وتعالى النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم يقول ابن جزير رحمه الله تعالى في هذه الايه دليل على تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبه النفس ونصره دينه على نصره النفس ايها الاخوه الاحبه لا تتم الإيمان ولا يكمل إلا بتقديم محبة الله ورسوله على كل محبة بهذا نطق الكتاب ونطقت به سنه النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري يقول عبد الله بن هشار كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر يا رسول الله والله اني لا احبك فالله اني لا اكثر من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر فقال عمر الان يا رسول الله فاني احبك اكثر من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر اي الان عرفت فالزم هذه المحبه اخوه الاحبه هي المحبه القلبيه والمحبه الوجدانيه والاختياريه وهي المحبه الاراديه والعمليه كذلك فإذا كانت المحبه لغه هي ميل الانسان الى ما يلائم طبعه فانها في الشرع اعم ذلك فهي امر زائد على الميل الوجداني والعاطفي يستلزم امرا تكليفيا اختياريا فلا بد من الميل العاطفي والوجداني ولا بد من العقل والإرادة والعمل عمل القلب وعمل الجوارح ولذلك ننظل أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الميل الوجداني العاطفي فقط فقد أخطأ خطا فادحه وهذا هو الذي اوقع طوائف من هذه الامه في ترك شريعته صلى الله عليه وسلم ونبذ سنته صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره والتقدم بين يديه مع عشقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولولهم اليه بوجدانهم وعاطفتهم بل انهم يتغنون بشمائله صلى الله عليه وسلم وربما يبكون عند سماع سيرته لكن مع ذلك ياتون بما سمعنا ياتون بالبدع والمنكرات والمخالفات وما ذلك الا لخطئه في معرفه حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ليست محبه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد امتثال اوامره وطاعته واتباع سنته فهذا لازم من لوازم محبته فانما حقيقه محبته صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا ولذلك يقول الامام ابن تيميه رحمه الله اذا كان الحب اصل كل عمل من حق الاوباط وهو اصل الاعمال الدينيه وغيرها يقول فاصل الاعمال الدينيه محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم كما ان اصل الاقوال الدينيه تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول فالعملان العظيمان القلبيان هما المحبه والتصديق هما المحبه والتصديق اذا هذه المحبه لا بد ان تترجم ترجمة عملية ولا بد أن تكون نادعة من القلب وإن كان بعض العلماء يرى أن المحبة التي على أساسها يختبر المرء هي المحبة الاختيارية العقلية ويعارقونها بأنها إيثار ما يرجحه العقل السليم وان كان مخالفا للطبع يقولون هذا هو الحب الحقيقي لكن الصواب ان الحب الحقيقي وان حقيقه المحبه هي ما تقدم ذكره من الوجدان العاطفي القلبي ومن الاختيار التكليفي من اراده وقول وعمل عمل القلب وعمل الجوارح فلا بد اذا لمن يدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم ذلك جيدا وتامل معي اخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يلقى في النار فاول هذه الخصال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وانظر الى اول حديث وقوله صلى الله عليه وسلم وجد حلاوه الايمان فهل للايمان حلاوه الجواب نعم ولكن هذه الحلاوه تذاق بالقلب ولا تذاق باللسان فاذا كان القلب سليما صحيحا نقيا طاهرا ذاق حلاوه الايمان أن إن كان مريضا به من الآفات ما ذهب، فإنه لا يتذوق حلاوة الإيمان كما أن الجسد العليل يتذوق الحلو مرا فكذلك القلب المريض وما هي حلاوة الإيمان يقول الإمام النووي رحمه الله حلاوة الإيمان استنزال الطاعات وتحمل المشاق في دين الله تعالى وايثار ذلك على اعراض الدنيا هذه حلاوة الإيمان ولذلك القلب الذي به مرض لا يكاد يجد هذه الحلاوة وقد سهل أغيب بن هل يوجد حلاوه الايمان من عصى الله ورسوله قال لا ولا من هم بالمعصيه ولا من هم بالمعصيه فاستنبط الطاعات التي تتعلق بمحبه الله ورسوله علامه على الايمان وعلامه على المحبه ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في الطاعات ويداومون على القربات وهم يستمدون ذلك حتى قال ابو الدرداء رضي الله عنه لولا ثلاث ما احببت البقاء أي في الدنيا ظما الهواجر والسجود بالليل ومجالسه اقوام ينتقون اطاير الحديث كما ينتقى اطاير الثمر فانظر الى قول ابي الدرداء لولا ثلاث ما احببت البقاء في الدنيا اول هذه الخصال ظما الهواجر اي مع الصيام في يوم شديد الحراره يصوم ويستلذ ذلك في ذات الله عز وجل والسجود بالليل والناس نيام ومجالسه الصالحين فهذه لذه الطاعه التي يجد بها العبد حلاوه الايمان والتي هي علامه على محبه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخوتي الاحبه هذه المحبه التي ادعيها كل واحد منا لا بد ان تترجم ترجمه عمليه والا كانت هذه المحبه دعوه لا برهان عليها والا كانت هذه المحبه مجرد قول لا يستند الى دليل فاذا اردت يا عبد الله ان تزيد من محبه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك فاعلم ان محبته صلى الله عليه وسلم انما تنشأ من معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفه كمالاته صلى الله عليه وسلم ومعرفه حقه على هذه الامه فاصل هذا الباب ان تقف على مدائح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن اثاره على هذا الدين وعلى هذه الامه وعلى حقوقه الواجب على امته صلى الله عليه وسلم فاذا عرفت ذلك نشا الحب وزاد في قلبك للنبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الشرعي نبينا صلى الله عليه وسلم اتاه الله تبارك وتعالى من الكمالات واوجب وفرض له من الطاعات ويجعل المرء يذوب في حبه صلى الله عليه وسلم فالانسان عندما يحب شيئا اما ان يحبه لصورته واما ان يحبه لشيء باطل يعلمه فيه واما ان يحبه لاحسانه اليه وانت عندما تتأمل في احوال النبي صلى الله عليه وسلم تجده قد جمع اسبابا لحبه فصورته الظاهرة احسن الصور بلا جدال يقول سم بن جندب رضي الله عنه وقد سئل فكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف اي في البريق واللمعان وقيل في الطوب فقال رضي الله عنه بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا وعنه قال نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الأبحيال أو أبحيال وهي الليلة القرنة فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر فن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر فن الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر ويقول أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سليم فقال عندها أيمام نومه القيلولة قال فعرق النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أم سليم كثلة العرق وطبعه في قارورة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما تصنعين قالت عرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعله في طيبنا وهو اطيب الطيب ويقول انس رضي الله عنه ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا مطيب نبيح النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن حسن صورته صلى الله عليه وسلم وكماله الظاهر لا يتسع له هذا المقام وأما جماله الباطن فالحديث عنه يطول وله وقفة أخرى بإذب الله تعالى ويكفينا قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولله ضر القائم قمر تفرد بالكمال كماله وحول المحاسن حسنه وجماله قمر تفرد بالكمال كماله وحول المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحوى المفاخر فخره المتقدم فبربه صلوا عليه وسلموا والله ما برا الاله ونابر بشرا ولا ملكا كاحمد في الورى فعليه صلى الله لا قلم جرى وجلى الدواجي نوره المتبسم فبربه صلوا عليه وسلم، وان احسانه صلى الله عليه وسلم الى امته بل احسانه الى الخلق كافه فيذكرنا فيه ايات من كتاب ربنا تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهو رحمه للعالمين جميعا رحمه للمؤمنين والكافرين رحمه للبهائم والطير والوحوش صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى رسولا يكلم عليكم ايات الله المبينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يأذن عليهم آياته ويزكيهم ويعلنهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لكي دلال لبين وقال الله تبارك وتعالى وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عالتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوس رحيم صلى الله عليه وسلم فإحسانه الينا يفوق كل احسان اي إحسان احسن من اخراجه الينا من الظلمات الى النور واي فضل افضل من تفضله علينا صلى الله عليه وسلم بهدايتنا الى صراط الله المستقيم اخرجنا الله تبارك وتعالى به من العنايه إلى الهداية صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى ترك النجاح وسبيل الفلاح وقد رأي الإمام أحمد رحمه الله في المنام رأى رجل في المنام وسأله عن حاله فقال الإمام أحمد لولا هذا النبي لكنا مجوسا لولا هذا النبي لكنا مجوسا يقول ابن رجب معلقا وصدق الإمام أحمد فلولا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام ابن رجب لكان أهل مصر والشام نصارى ولكان أهل الجزيرة وثنيين ولكان غيرهم كذلك مشركين فهذا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى الناس كافة ألا يجعلك ذلك تزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعلك ذلك تقدم محبته على كل محبة واعلم يا عبد الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين كما قال أهل العلم الدرجة الأولى محبة فرض محبة فرد وهذه المحبة لا يتم الا بها به وهي التي تقتضي التسليم والرضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تقتضي تصديقه في كل ما أخبر وتقتضي طاعته في كل ما أمر وتقتضي اجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وتقتضي وسرة دينه والجهاد في سبيله فلا يتم الايمان الا من هذه الدرجه وان الدرجه الثانيه فهو محدثه صلى الله عليه وسلم او فهي محدثه صلى الله عليه وسلم المنذوبه وهي درجه يرتقي فيها المرء فإذا اقتصر على الدرجة الأولى كان من المقتصدين، واذا ترقى إلى الدرجة الثانية كان من المقربين وهي اتباع سلته صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في هدله وسمته ودله في أخلاقه الظاهرة والباطنة في حسن معاشرته مع أهله واخوانه وأصحابه في تخلقه مع القريب والبعيد وكذلك في أخلاقه الباطنة من كلام خشيته لله عز وجل ومن يقينه وفقته بربه تبارك وتعالى ومن صدق توكله على ربه سبحانه وتعالى ومن شوق الإيمانه ومن إيثاره كل ما تقدم على اعراض الدنيا الزائلة فإذا بلغت هذه الدرجة كنت من المطربين وكنت من ارتقى في محبة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فاعلمنا عباد الله لمن يخبو بالمرء الى محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف ثواب محبته صلى الله عليه وسلم فإذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم امرا واجبا وفرضا حتما لازما فان الله تبارك وتعالى جعل ثوابا على محبته اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في صحيح سنته من ذلك صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني احبك أكثر من لحبتي لأهلي وولدي ومالي فاني لاكون في البيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكرك فاشتاق الى رؤيتك فاخرج فانظر اليك فاني تذكرت او كلما تذكرت انك اذا مت يا رسول الله دخلت الجنه ورفعت مع النبيين وانا اذا دخلت الجنه كنت في منزله دون هذه المنزله فلن يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله تبارك وتعالى قوله ومن يتع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فانظر يا عبد الله كيف كانت محبه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جالت طاعته سبيلا الى الاجتماع به صلى الله عليه وسلم في اعالي الجنان ثم تأمل حديث انس رضي الله عنه وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعددت له فقال الرجل لا اعددت لها كبير شيء لاني احب الله ورسوله وفي روايه لا اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء نعم الأحب قال انس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الاسلام بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء نعم الاحب ثم قال انس فانا احب الله ورسوله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان يجمعني الله تبارك وتعالى بهم فابشر يا عبد الله بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقل كما قال أنس فإن أحب الله ورسوله وأدى بكر وعمر والصحابة أجمعين وأحب المؤمنين وأرضوا أن يجمعني الله تبارك وتعالى بهم في جنات النعيم وجاء رجل أعربي جهوري الصوت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم الرجل يحب القوم ولم يدركهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الورء مع من أحب هذا شيء من ثواب محبته صلى الله عليه وسلم فأعمل يا عبد الله لتنال تلك الدرجة من محبته صلى الله عليه وسلم بعدما علمت حقيقه هذه المحبه بعدما وقفت على معالمها الصحيحه فاجتهد يا عبد الله لتكون ممن صدق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ارزقنا محبه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم كما امنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله اللهم اجمعنا به في دار الاخره يا رب العالمين اللهم اسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نض�أ بعدها أبدا اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير زكاها انت ولينا ما اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم عليك بالكافرين والمستهزئين اللهم انتقم منهم لرسولك الامين اللهم من انتقل منهم يا رب العالمين اللهم من انتقل منهم يا رب العالمين وصل اللهم الله ذلك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيان الصلاة حيان الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة